بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما انكم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 Rabb, en de gezeur. de en عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا هم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إنهم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا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 ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء وَالْأَرْضُ وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إِسْرَائِيلَ من العذاب المهين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 تنا الأولى وما نحن فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبغيه والذين من قبلهم أهلكناهم, أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين hoe maakte het nou uit? Wat is het uit? Wat is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 كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت اولم ترون ان المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين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 ما يصرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.